A'udhu Billahi Minashshaytani Ar-Rajim Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim Qala Rabbi A'firlii Wahablii innaka al-wahhab qala rabbi irfali wahabni mulka la yambaghi li ahadin innaka al-wahhab قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ اللَّيْلِ لا وَالنَّهَارِ لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إنك أنت الوهاب قَالَ رَبِّ fili, لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا بغي لأحدٍ من بعدي إنك أنت الوهاب قال رب فر لي وهب لي ولك لا ينبغي لأحدٍ من بعدي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 بَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاب قَالَ innaka antal wahhab qala rabbi irfirli wahabni mulkal la li wahhab قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ فِرْ لِي وهب لِي لَا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت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 إنك أنت الوهاب قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قَالَ رَبِّ ارْفَعْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ لَنْ يَظْلِمَ minä. Innekaa tällä. Käy. Käy. Käy. Käy. Käy. Käy. Käy. Käy. Käy. Käy. Käy.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 بعدي إنك أنت الوهاب قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب Kävi rääkäriä. Kävi rääkäriä. Kävi rääkäriä. Kävi rääkäriä. Kävi rääkäriä. Kävi rääkäriä. Kävi rääkäriä. Kävi bazi li min bagdi inna ka antal wahab.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 باعدي إنك أنت الوهاب قال رب ضفر لي وهبني ملك لا ينبع لي أحدٌ بعدي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 قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي هُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيهِ إِنَّكَ أَنْتَ الوهاب قَالَ رَبِّ أَوْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ قال بغي لأحدٍ من بَعْدِي إنك أنت الوهاب قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحدٍ من بعدي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 Kävi räppiä, joka oli kaukana. Kävi räppiä, joka oli kaukana. Kävi räppiä, joka بغى ل احد من بعدي انك انت الوهاب قال ربي افر لي وهب لي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 قَالَ rabbi, ٱفْرِغْ عَلَيَّ صَبْرًا وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍ من بعدي. إنك أنت الوهاب. قال رب اغسل لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قَالَ رَبِّ Kävi rääkäriä. Kävi rääkäriä. Kävi rääkäriä. Kävi rääkäriä. Kävi rääkäriä. Kävi rääkäriä. Kävi rääkäriä. Kävi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 من بعدي إنك أت الوهاب قال ربي اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لي من بعدي إنك أنت الوهاب قال Rabbi اغفر Wahabli وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إنك قال رب اقر لي وهب لي ملك لا ينبغى لأحد من بعدي إنك أنت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 من بعدي إنك أنت الوهاب قال رب اغفر لي وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك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 قال رب فر لي وهب لي ملك لا ينبض لي من بعدي إنك أنت الوهاب قَالَ